حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بلوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا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 قائمة على أصولها فبإذن الله فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب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 فَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْقُبَابِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاتِ وَبِنِسَبِي لِكِيَلَى يَكُونَ دُولَةً كِيَلَى يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَوْغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَتَكُمْ رَسُولٌ فَخُذُوهُ وَمَا لَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ هذين العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون والذين تبوا الدار والايمان منهم قبلهم يحبون من هاجر إليهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أموت و يؤذون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة و ما يقشح نفسه فأولادهم المفلعون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا غفر لنا ولإخواننا يقولون ربنا غفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لإخوانهم الذين تبعوا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لئن أخرجتم لنخرج ن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وانقوتنتم لننصرنكم والله يشهد إنهم وَلَئِن قُتِلُوا لَيَنصُرُنَّهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ لِأَنَّهُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى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 كمثل الشيطان إلّا قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما كجزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكون كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولا أصحاب الجنة هم الفائزون أصحاب الجنة هم الفائزين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيتوا خاشياً متصدعاً من خشية الله. تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الظلم والشهادة هو الرحمن سبحان الله عما يشكون سبحان الله عما يشكون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم